بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بادئ ذي بدء أتقدم بخالص الشكر ووافر التقدير وعظيم الامتنان لأستاذ الدكتور محمد عماشة على ما بذله ويبذله من جهد في سبيل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الدورة ويشهد الله أني لا أقول ذا هذا مجاملة أو تظاهرا بالمجاملة بل ترجمة صادقة لما أشعر به تجاه أستاذ الفاضل، سائلا المولى عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يكتب ذلك في ميزان حسناته، وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح والنفع لديننا ووطننا. وأختم بقول القائل: لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة أوفا من الشكر عند الله في الثمن، أخلصتها لكم من قلبي مهذبة. حذوا على مثل ما أوليتم من حسني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته